أَيحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فلقتح من العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة نوطعا في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة نوم السينا ذا